فصل ومن اقوال المعاصم رواه البخاري في صحيحه من حديث ثورته بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر ان يقول لاصحابه هل راى احد منكم البارحه رؤيا فيقص عليه من شاء الله أن يقص وانهم قال لنا ذات غدات إنه أتاني الليله اتيا وانه مبتع اثاني وانه قال لي انطلق وإني انطلقت معهما وان اتينا على رجل مضطجع واذا اخر قائم عليه بصخره وإذا هو يغوي بالصخره لراسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فياخذه فلا يرجع اليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فافعلوا به مثل ما فعل المره الاولى قال قلت لهما سبحان الله ما هذا قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فاتينا على الرجل مستلقا لقفه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من الحديد وإذا هو ياتي باحد شقي وجهه فيشرش شدقه الى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الاخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الاول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المره الأولى قال قلت سبحان الله ما هذا فقال لي انطلق انطلق فانطلقنا فاتينا على مثل التنور وإذا فيه لغط واصوات قال فطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة واذا هم ياتيهم لهب من أسفل منهم فإذا اتاهم ذلك اللهب ضوض فقال قلت ما هؤلاء قال قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فاتينا على نهر أحمر مثل الدم فإذا في النهر رجل سابح يسبح واذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجاره كثيره واذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجاره فيغرر له فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فالفمه حجرا قلت لهما ما هذان قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فاتينا على رجل كريه المراء كأكره ما ترى ان رجلا مرأى وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها قال قلت لهما ما هذا قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فاتينا على روضة معتمه فيها من كل نور الربيع وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قال قلت ما هذا وما هؤلاء قال قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فاتينا إلى دوحه عظيمه لم أرى دوحه قط اعظم منها ولا احسن قال قال لي ارق فيها فرتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضه قال فاتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كاحسن ما ترى وشطر منهم كاقبح ما ترى قال قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال وإذا نهر معترض واذا نهر معترض يجري كان ماؤه المحض في البيض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم قال قال لي هذه جنة عاد وهذاك منزلك قال فسمى بصري صعد فإذا قصر مثل الربابه البيضاء قال قال لي هذاك منزلك قال قلت لهما بارك الله فيكما فذراني فأدخله قال اما الآن فلا وأنت داخله قال قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال قال لي أما ان سنخبرك اما الرجل الاول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فانه الرجل ياخذ القران فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبه واما الرجل الذي أتيت عليه يشرجر شيذقوه إلى قفاه ومن خره الى قفاه وعينه إلى قفاه فان الره فانه الرجل يغضو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الافاق وأما الرجال والنساء الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزوالي وأما الرجل الذي اتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجاره فانه آكل الربا وأما الرجل الكريم المرات الذي عند النار يحشوها ويسعى حولها فانه مالك خازن جهنم وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه ابراهيم واما الولدان الذي حوله فكل مولود مات على الفطره وفي روايه البرقاني ولد على الفطره فقال بعض المسلمين يا رسول الله واولاد المشركين فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم واولاد المشركين وامم القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم فصل ومن اثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض انواعا من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قال مجاهد إذا ولى الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطره فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ثم قرأ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس الايه ثم قال أما الله ما هو بحركم هذا ولكن كل قريه على ماء جاهر فهو بحر وقال عليه ظهر الفساد في البر والبحر اما إني لا أقول بحركم هذا ولكن كل قريه على ماء وقال قتاده اما البر فاهل العمود وأما البحر فاهل القرى والريث قلت وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا فقال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وليس في العالم بحر حلو واقف وانما هي الانهار الجارية والبحر الملح هو الساكن فسمى القرى التي على المياه الجارية باسم تلك المياه وقال ابن زيد ظهر الفساد في البر والبحر قال الذنوب قلت أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون قوله ليذيقهم لام العاقبه والتعليل وعلى الاول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد فكلما احدثوا ذنبا احدث لهم عقوبه كما قال بعض السلف كلما احدثتم ذنبا احدث الله لكم من سلطانه عقوبه والظاهر والله اعلم ان الفساد المراد به الذنوب وموجباتها ويدل عليه قوله ليضيقهم بعض الذي عملوا فهذا حالنا وانما أذاقنا الشيء اليسير من اعمالنا فلو وذاقنا كل اعمالها لما ترك على ظهرها من داء ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق بركتها وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثموت فمنعهم من دخول ديارهم ومن شرب مياههم ومن الاستقاء من ابارهم حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمائهم للنواضح لتأثير شوم المعصيه في الماء وكذلك شوم تاثير الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الافات وقد ذكر الامام احمد في مسنده في ضمن حديث قال وجدت في خزائن بني اميه حنطه الحبه بقدر نواه التمر وهي في صوره مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل وكثير من هذه الافات احدثها الله سبحانه بما احدثه العباد من الذنوب واخبرني جماعه من شيوخ الصحراء انهم كانوا يعهدون الثمره اكبر مما هي الآن وكثير من هذه الافات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها بينما حدثت من قرب وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن ولما يطهر الله سبحانه الأرض من الظلمه والفجرة والخونه ويخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم فيملؤ الارض قسطا كما مرت جوره ويختر المسيح اليهود والنصارى ويقيم الدين الذي بعث الله به رسول تخرج الارض بركتها وتعود كما كانت حتى أن العصابه من الناس لا ياكلون الرمان ويستظلون بقحفها ويكون العنقود من العنب وقرب بعير وان النقعه الواحده لا تكفي من الناس وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها اثار البركة من الله تعالى ظهرت فيها أثار بركه من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر ولغيب أن العقوبات التي انزلها الله في الارض بقيت اثارها ساريه في الارض تطرب ما يشاكلها من الذنوب التي هي أثار تلك الجرائم التي عذبت بها الامم فهذه الاثار في الأرض من اثار تلك العقوبات كما أن هذه المعاصي من أثار تلك الجرائم فتناسبت حكمه الله وحكمه الكوني اولا واخرا وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجنايه والاخف للاخف وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء وتامل مقارنة الشيطان ومحله وداره فإنه لما قرن العبد واستولى عليه نزعت البركه من عمره وعمله وقوله ورزقه ولما اثر الطاعه في الارض ما اثرت نزعه البركه من كل محل ظهرت فيه طاعته وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمه والبركه فصل ومن اخبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيره التي هي لحياته وصلاحه كالحراره الغريزية لحياه جميع البدن فالغيره حرارته وناره التي تخرج ما فيه من خبث وصفات مذمومه كما يخرج الكير خبث الذهب والفضه والحديد واشرف الناس واعلىهم همه اشدهم غيره على نفسه وخاصته وعموم الناس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة والله سبحانه أشد غيره منه كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اتعجبون من غيره سعد لا أنا أغير منه والله أغير مني وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال في خطبه الكسوف يا امه محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني امته وفي الصحيح ايضا عنه أنه قال لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد حب إليه العذر من الله من أجل ذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا أحد حب إليه المده من الله من أجل ذلك اثنى على نفسه يا في هذا الحديث بين الغيره التي اصلها كراهه القبائح وبغضها ومحبه العذر الذي يوجب كمال العذر والرحمة والاحسان وأنه سبحانه مع شده غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم وللاجل ذلك ارسل رسله وانزل كتبه اعذارا وانذارا وهذا غايه المجد والاحسان ونهايه الكمال فإن كثير ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعه الايقاع والعقوبه من غير ادار منه ومن غير قبول لعذر من اعتذر الي بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعوه شده الغيره أن يقبل عذرا وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيره حتى يتوسع في طرق المعاذير ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعذر كثير منهم بالقدر وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الغيره ما يحبها الله ومنها ما يبغضه الله فالتي يبغضها الغير في غير ريبه وذكر الحديث وانما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر فيغار في محل الغيره ويعذر في موضع العذر ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان احق بالمذهي من كل أحد ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما يندغى له من هو كما مدح نفسه واثنى على نفسه فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته ومن وافق الله في صفة من صفاته قادت تلك الصفه إليه بزمامه وادخرته على ربه وادنته منه وقربته من رحمته وصيرته محبوب الله فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء كريم يحب الكرماء عليم يحب العلماء قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب اليهم من المؤمن الضعيف يحب اهل الحياء جميل يحب الجمال وتر يحب الوتر ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا انها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لا كفى بها عقوبه فان الخطره تنقلب وسوسه والوسوسه تتصير اراده والاراده تقوى تصير عزيمة ثم تصير فعلا ثم تصير صفه لازمه وهيئه ثابته راسخه وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به والمقصود انه كلما اشتدت ملابسه ذهنه أخرجت من القلب الغيره على نفسه واهله وعموم الناس وقد تضعف القلب جدا حتى لا يستطيع حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك وكثير من هؤلاء لا يقتصروا على عدم الاستقباح بل يحسنوا الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه اليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله ولهذا كان ديوث اخبث خلق الله والجنة حرام عليه وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة وهذا يدلك على أن اصل الدين الغيره ومن لا غيره له لا دين له فالغيره تحمل القلب فتحمل له الجوارح فتدفع السوء والفواحش وعدم الغيرة يميز القلب فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع البت ومثل الغيره في القلب كمثل القوه التي تدفع المرض وتقاومه فإذا ذهبت القوه وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك ومثلها مثل صيصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده فإذا كسرت طمع فيه عدو فصل ومن انقبات هذا هب الحياة الذي هو مادة الحياة للقلب وهو أصل كل خير وذهابه ذهاب الخير اجمعين وفي الصحيح صحيحهم صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء خير كله وقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وفيه تفسيران احدهما أنه على التهديد والوعيد والمعنى ما لم يستحي فانه يصنع ما يشاء ما شاء من القبائح اذا الحامل على تركها الحياء فإذا لم يكن هناك حياء يزعه من قبائحه فإنه يواقعها وهذا التفسير ابو عبيد والثاني أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله ففعله وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحي منه من الله وهذا تفسير الإمام أحمد في روايه ابن هلال فعلى الاول يكون تهديدا كقوله واعملوا ما شئتم على ثاني يكون إذنا واباحه فان قيل فهل من سبيل الى حمله على المعنيين قلت لا ولا على قول من يحمل مشترك على جميع معانيه لما بين الاباحه والتهديد من منافاه ولكن اعتبار احد المعنيين يوجب اعتبار الاخر والمقصود أن الذنوبه تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية حتى أنه ربما لا يتاثر بعلم الناس بسوء حاله ولا بطلاعهم عليه بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبيح ما يفعله والحامل له على ذلك ان سلاخهم من الحياء وإذا وصل العبد الى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع كما قيل وإذا راى ابليس طلع توجهه حيا وقال فديتم لا يفلح والحياء مشتق من الحياة والغيث يسمى حيا بالقصر لأن به حياة الأرض والنبات والذواب وكذلك بالحياء حياة الدنيا والآخرة فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيره تلازم من الطرفين وكل منهما يستدعي الاخر ويطلبه حثيثا ومن استحيا من الله عند معصيته استحيى الله من عقوبته يوم يلقاه ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته فصل ومن مقومات الذنوب انها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم ابا ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معصيه وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمع في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي وهذا من مغالطه النفس فإن عظمة الله وجلاله في قلب العبد وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب فالمتجرئون على معصيه ما قدره حق قدره وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبده ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره وناهيه هذا من أمحل المحال هذا من امحل المحال وابين الباطل وكفى بالعاص عقوبه ان يضمهل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه ومن بعض عقوبتي هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به فعلى قدر محبه العبد لله يحبه الناس وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ان لا ينتهك الناس حرماته أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس ام كيف يستخفوا بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق وقد اشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب وانه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم وأنه نسيهم كما نسوه واهنوه واهانهم كما اهانوا عديله وضيعهم كما ضيعوا أمره ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له ومن يهن الله فما له من مكرم فإِنَّهُمْ لَمَّا هَانَ عَلَيْهِمْ سُجُودُ له واستخفوا بِهِ ولم يَفْعَلُوهُ أَهَانَهُمُ الله فلم يكن لَوْمٌ من مُكْرِمٍ بَعْدَ أَنْ أَهَانَهُمْ وَمَنْ ذا يُكْرِمُ مَنْ أَهَانَهُ اللَّهُ أَوْ يُهِينُ مَنْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ فَصْلٌ وَمِنْ عُقُوبَاتِهَا أَنَّهَا تَسْتَدْعِي نِسْيَانَ اللَّهِ لِعَبْدِهِ وَتَرْكَهُ وَدَخْلِيَتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ وَشَيْطَانِهِ وَهُنَاكَ الْهَلَاكُ الذي لا يُرْجَعُ مَعَهُ نَجَاةٌ قَالَ تَعَالَى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بِمَا بما وَلَا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فساهم انفسهم اولئك هم فأمر بتقواه ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بتركه تقواه وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأنه أنساه نفسه أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها فأنساه ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها قد اغثر الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا قد انفرطت عليه مصالح دنياه واخرته وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها ادنى ما يكون من لذة انما هي سحابه صيف أو خيال طيف احلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع واعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه واهماله لها واضاعه حظها ونصيبها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وابخس الثمن فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه واستبدل به من عنه كل الغنى ومنه كل العواض من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله ان ضيعته عوض فالله سبحانه يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء ويجير من كل شيء ولا يجيظ منه شيء فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرف عين وكيف ينسى ذكره ويضيع امره حتى ينسيه نفسه فيغسرها ويظلمها اعظم الظلم فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه فصل ومن عقوباتها انها تخرج العبد من دائره الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين فإن الإحسان إذا بشر القلب منعه من المعاصي فإن من عبد الله كانه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه بحيث يصير كانه يشاهده وذالك يحون بينه وبين إرادة المعصيه فضلا عن مواقعها فإذا خرج من دائره الاحسان فاته صحبه الرفقه الخاصة وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام فإن أراد الله به خيرا اقره في دائره عموم المؤمنين فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائره الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبا ذهت شرف يرفع اليه فيها الناس ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن فإياكم إياكم والتوبه معرضه بعد خرج من دائرة الإيمان وفاته رفقه المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فإن الله يدافع عن الذين امنوا وفاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان وهو نحو 100 خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها فمنها الأجر العظيم وسوف ياتي الله المؤمنين اجرا عظيما ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والاخره ان الله يدافع عن الذين امنوا ومنها استغفار حملة العرش لهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ومنها موالاه الله لهم ولا يذل من والاه الله, الله الله ولي الذين آمنوا ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم اذ وحي ربك إلى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم ومنها العزه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ومنها معية الله لاهل الايمان وان الله مع المؤمنين ومنها الرفعه في الدنيا والاخره يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ومنها اعطائهم كفلين من رحمته واعطائهم نورا يمشون به ومغفره ذنوبهم ومنها الود الذي يجعله سبحانه لهم وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وانبيائه وعباده الصالحين ومنها امانهم من الخوف يوم يشتد الخوف فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومنها انهم المنعم عليهم الذين امرنا أن نساله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة سبع عشرة مرة، ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقرون وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الايمان فكيف يهون على العبد ان يرتكب شيئا يخرجه من دائره الايمان ويعول بينه وبينه ولكن لا يخرج من دائره عموم المسلمين فان استمر على الذنوب واصر عليها خيف عليه أن يدين على قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية ومن هنا شد خوف الصالح كما قال بعضهم انتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر فاصل ومن عقوباتها انها تضعف سير القلب إلى الله والدار الاخره او تعوقه او توقفه وتقطعه عن السير فلا تدعه يخطو إلى الله خطوه هذا ان لم ترده عن وجهته إلى ورائه فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكص الطالب والقلب إنما يسير الى الله بقوته فإذا مرض بالذنوب ضعفات تلك القوة التي تسيره فان زالت بالكليه انقطع عن الله انقطاعا يبعد دثاركه والله المستعان فالذنب إما أن يميد القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال وكل اثنين منها قريلان فالهم والحزن قرينان فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر المستقبل يتوقعه احدث الهم وإن كان من أمر ماض قد وقع احدث الحزن والعجز والكسل قرينان فان تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز وإن كان لعدم ارادته فهو الكسل والجبن والبخل قرينان فإن عدم النفع منه إن كان ببدله فهو الجبن وإن كان بماله فهو البخل وضلع الدين وقهر الرجال قرينان فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين وان كان بباطل فهو قهر الرجال المقصود أن الذنوب من اقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانيه كما انها من اقوى الأسباب الجالبة الجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء ومن اقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجاءه نقماته وجميع سخطه فاصل ومن عقوبات الذنوب انها تزيل النعم وتحل النقم فما زالت عن العبد نعمه الا بذنب ولا حلت به نقمه الا بذنب كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع بلاء الا بتوبه وقد قالت تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وقالت تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم فأخبرت تعالى انها هو يغير نعمه التي انعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه فإذا غير غير عليه جزاء وثاق وما ربك بظلام للعبيد فإن غير المعصيه بالطاعه غير الله عليه العقوبه بالعافيه والذل بالعز وقالت تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وإذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وفي بعض الآثار الالهيه عن الرب تبارك وتعالى أنه قال وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما اكره إلا انتقلت له مما يحب الى ما يكره ولا يكون عبد من عبيدي على ما اكره ثم ينتقل عنه إلى ما احب إلا انتقلت له مما يكره الى ما يحب وقد احسن القائل اذا كنت في نعمه فرعها فان المعاصي تزيل النعم واحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وانياك واظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر اثار من قد ظلم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم وما كان شيء عليهم اضر من الظلم وهو الذي قد قضم فكم تركو من جنان ومن قصور واخرى عليهم اطم طلوهم الجحيم وفات النعيم وكان الذين لهم كالحلم فاصل ومن قبتها ما يلقيه الله سبحانه من رعب والخوف في قلب العاصي فلا تراه الا خائفا مرعوبا فإن الطاعة حصن الله الاعظم الذي من دخله كان من الامنين من عقوبة الدنيا والاخره ومن خرج عنه احاطت به المخاوف من كل جانب فمن اطاع الله انقلبت المخاوف في حقي امانا ومن عصاه انقلبت امانه مخاوف فلا تجد العاص إلا وقلبه كانه بين جناحي طائر إن حركت رجيح الباب قال جهه الطلب وان سمع وقد وقع قدم خاف أن يكون نذير بالعطب يحسب كل صيحه عليه وكل مكروه قاصدا اليه فمن خاف الله امنه من كل شيء ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء بذا قد الله بين الناس مدخلق أن المخاوف والإجرام في قراني فصل ومن عقوباتها انها توقع الوحشة العظيمه في القلب فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشه بينه وبين ربه وبينه وبين الخلق وبينه وبين نفسه وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشه وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين والطيب العيش عيش المستأنسين فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصيه وما توقعه من الخوف والوحشه لعلم سوء حاله وعظيم غبنه اذباع انس الطاعه وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف فإن كنت قد اوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستنيسي وسر المسألة أن الطاعه توجب القرب من الرب وكلما استد القرب قوي الأنس والمعصيه توجب البعد من الرب وكلما ازداد البعد قوية الوحشة ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما وإن كان ملابسا له قريبا منه ويجد انسا وقربا بينه وبين من يحب وان كان بعيدا عنه والوحشة سببها الحجاب وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة فالغفله توجب الوحشة وأشد منها وحشة المعصيه وأشد منها وحشة الشرك والكفر ولا تجد احدا يلابذ شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه فتعل الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه فصل ومن عقوباتها انها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالاغذيه التي بها حياته وصلاحه فإن تأثير الذنوب في القلوب كتاثير الأمراض في البدن بل الذنوب امراض القلوب وادواؤها ولا دواء لها الا تركها وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطامناها حتى تصل إلى مولاها ولا تصل الى مولاها حتى تكون صحيحة سليمه ولا تكون صحيحة سليمه حتى ينقلب داءها فيصيب نفس دوائها ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفه هواها فهواها مرضها وشفائها مخالفته فإن استحكم المرض قتل أو كاد وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاليه عاجله لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا ولا تحسب ان قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جهنم مقصور على نعيم الاخره وجحيمها فقط بل في دورهم ثلاثه هم كذلك اعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم وهل النعيم إلا نعيم القلب وهل العذاب إلا عذاب القلب واي عذاب اشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر واهراضي عن الله والدار الاخره وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبه وكل شيء تعلق به واحبه من دون الله فانه يسومه سوء العذاب فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وانواع المعارضه فإذا سلبه اشتد عذابه عليه فهذه ثلاثه انواع من العذاب في هذه الدار أما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشغاله بضده وألم الحجاب عن الله وألم الحسرة التي تقطع الأكباد فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم بل عملوها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر فإنه هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتاحا بحبه وطمانينه بذكره حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطربا ويقول الاخر ان كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب ويقول الاخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ومذاق لذيذ العيش فيها ومذاق اطيب ما فيها ويقول الاخر لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجهل دون عليه بالسيوف ويقول الاخر ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنه الآخرة فيا من باع حظه الغالب بابخس الثمن وغبن كل الغابن في هذا العقد وهو يرى أنه قد غبن اذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلع فسال المقومين فيعجب من بضاعه معك الله يشتريها وثمنها جنة المأوى والسفر الذي جرى على يده عقد التبايع وضامن الثمن عن المشتري هو الرسول وقد بيعته بغاية الهوان اذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا من بعد ذلك يكرمه ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء فخسن ومن عقوباتها انها تعمي بصيرة القلب وتطمص نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به وراء تلك المخايل اني ارى الله قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمه المعصيه ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يخوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصره كاعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب فيا عزة السلامه ويا سرعه العطب ثم تقوى تلك الظلمات وتفض من القلب إلى الجوارح فيغشى الواجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فاملأ القبر ظلمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور ممتلئه على اهلها ظلمه وإن الله منورها بصلاه عليهم فإذا كان يوم المعاد وحشر الاجساد على تلك الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصير الوجه اسود مثل الحممة فيا لها عقوبه لا توازن لا توازن لذات الدنيا باجمعها من اولها الى اخرها فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن انما هو ساعه من حلم فالله المستعان تصلن ومن عقوباتها انها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء واحقر كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والمعنى قد أفلح من كبرها واعاها بطاعه الله وأظهرها وقد خسر من اخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله وأصل التدسية الإخفاء ومنه قوله تعالى يدسه في التراب فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها ويتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به قد انقم عند نفسه وانقم عند الله وانقم عند الخلق فالطاعه والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وازكاه واعلى ومع ذلك فهي أذل شيء واقره وأصغره لله تعالى وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو فما صغر النفوس مثل معصية الله وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعه الله فصل ومن عقوباتها أن العاصيه دائما في اسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه فهو اسير مسجون مقيد ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدا عدو الله ولا سجن أضيق من سجن الهوى ولا قيد أصعب من قيد الشهوة فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب ماسور مسجون مقيد وكيف يخطو خطوة واحدة وإذا تقيد القلب طرقته الافات من كل جانب بحسب قيوده ومثل القلب مثل الطائر وكلما على بعد عن الآفات وكلما نزل احتوشته الآفات وفي الحديث الشيطان ذئب الإنسان وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد وانما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى فهي وقاية وجنه حصينة بينه وبين ذئبه كما هي وقاية بينه وبين عقوبه الدنيا والاخره وكلما كانت الشاته أقرب من الراعي كانت اسلم من الذئب وكلما بعدت عن الراعي كانت اقرب الى الهلاك فاحمى ما تكون الشاته إذا قربت من الراعي وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم وهي ابعدهن من الراعي وأصل هذا كله أن القلب كلما كان ابعد من الله كانت الافات إليه أسرع وكلما قرب من الله بعدت عنه الافات والبعد من الله مراتب بعضها أشد من بعض فالغفله تبعد العبد عن الله وبعد المعصية اعظم من بعد الغفلة وبعد البدعة أعظم من بعد المعصيه وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله فصل ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزله والكرامه عند الله وعند خلقه فإن أكرم الخلق عند الله اتقاهم واقربهم منه منزلة اطواعهم له وعلى قدر طاعه العبد تكون منزلته عنده فإذا عصاه وخالف امره سقط من عينه فاسقطه من قلوب عباده وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عمله على حسب ذلك فعاش بينهم اسواعيش خامل الذكر ساقط القدر ذري الحال لا حرمه له فلا فرح له ولا سرور فان خمول الذكر وسقوط القدر والجاه معه كل غم وهم وحزن ولا سرور معه ولا فرح واين هذا الالم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة ومن اعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره ولهذا خص انبيائه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم كما قال تعالى اذكر عبادنا إبراهيم و اسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ان اخلصناهم بخالصه ذكر الدار أي خصصناهم بخصيصه وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذا الدار وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل حيث قال واجعل لي لسانا صدق في الآخرين وقال سبحانه عنه وعن بنيه وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وقال لنبيه ورفعنا لك ذكرك فاتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم فصل ومن عقوباتها انها تسلب صاحبها اسماء المدح والشرف وتكسوه اسماء الذم والصغار فتسلب اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمذيب والولي والوارع والمصلح والعابد والخائف والواب والطيب والمرضي ونحوها وَتَكْسوهُ اسم الفاجد والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي والغادر وقاطع الرحم وامثالها فهذه اسماء الفسوق وبئس اسم الفسوق بعد الإيمان الذي توجب غضب الديّان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وتوجب شرف المسمى بها على سائر نوع الإنسان فلو لم يكن في عقوبه المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناهدا عنها ولولا لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل عامضا بها ولكن لا مانع لما اعطى الله ولا معطي لما منع ولا مقربا لمن بعد ولا مباعد لمن قرب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء فصل ومن عقوباتها انها تؤثر بالخاصيه في نقصن العقل فلا تجد عاقلين أحدهم احدهما واحدهما مطيع لله والآخر عاصا الا وعقل المطيع منهما اوفر واكمل وفكره أصح ورائه أسد والصواب قرين ولهذا تجبل خطاب القرآن إنما هو مع اولي العقول والألباب كقوله واتقون يا اولي الالباب وقوله فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين آمنوا وقوله وما يتذكر الا اول الالباب ونظائر ذلك كثيره وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره او يعلم انه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوارن عنه ويستعين بنعمه على مساخطه ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وابعاده من قربه وطرده عن بابه واعراضه عنه وخذلانه له والتخليت بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وقره العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمره أوليائه إلا اضعاف اضعاف ذلك من كرامة اهل الطاعه واضعاف اضعاف ذلك من انقوبه أهل المعصيه فاي عقل لمن آثر لذة ساعه أو يوم أو دهر ثم تنقضي كانها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم بل هو سعاده الدنيا والآخرة ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجه لكان بمنزلة المجانين بل قد يكون المجانين احسن حالا منه واسلم عاقبه فهذا من هذا الوجه وأما تاثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان لا لمطيعنا نقصان عقل عاصينا ولكن الجائحة عامة والجنون فنون ويا عجباً لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرح والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضاه والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم مما لو غزر منه مثقال ذره بنعيم الدنيا لم يفي به بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين اخرين اعظم منهما وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام فالامر كما قال الله سبحانه ان تكونوا تعلمون فانهم يالمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون فلا اله الا الله ما انقص عقل من باع الدر بالبعر والمسك بالرجيع ومرافقه الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقه الذين غضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا